ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا هذا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين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 وأعد لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيال ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفئكم وأنتم لا تظلمون وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَيُّ يُرِدُّ أَيُّ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِدْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ